lakodi kan la kum figingus wonun عسى الله ان يجعل بينكم و بين الذين ناديتم من وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ ta ba to ko seẹ gi Ibọga woxiib Yeah. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَنَا تَوْجِعُوهُنَّ إِلَى والله